İzbi dua-i mavlid-i şerif ve şuhur ve emkinetim mübârakatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme atına bi hurmeti mavlid-i nebî, mavluden mahmudan, ya hamidu, ya hamidu, ve bi hurmeti cemâlihi, cemmilna bil-cûdi ya mâcidu, ya mecidu, Allahümme atına bi hurmeti ya ب حرمة ليلة البراءة براءة من نارك يا مولى الموالي اللهم عل رنا بحرمة القدني بقدرك يا قدير وسلمنا بسلام الملاك يا من هو بالجود جدير اللهم أسعنا بحرمة الرجب الشريف من نهر الرجب وجعلنا منه ريانا وأطعمنا من أنوائ نعمائك واجعلنا منها بحرمة شعبان شعبانا اللهم أعطنا بحرمة رمضانا رمض الذنوب يا غفور يا غفار وبحرمة الصوم المستور ستر العيوب يا صبور يا صبار اللهم أعطنا بحرمة العرفة العرفتين الوقوف بعرفات وبحرمة العيدين السعيدين عيد العدن في الغرفات اللهم أعطنا بحرمة عيد الفطر، فوتاً على فطرة الإسلام، وبحرمة عيد النحر، نحر العداء الصادين عن دار السلام. اللهم أعطنا بحرمة سائر الأشهر الحرم، سيارة الحرمين الشريفين، واغفر لنا بحرمة السعي بين المروتين والعلمين العريقين. اللهم أعطنا بحرمة الروضة المطهرة، روضة الجنات العاليات وبحرمة الكعبة المكرمة علو الكعب مع الكواعب العاليات اللهم أعطنا بحرمة المسجد الحرام حراما وحرمة بين الأنام وبحرمة المسجد الأقصى المبارك أعطنا ربنا أقصى المرام اللهم اجعلنا بحرمة مسجد الرسول من الساجدين فيه بالإخلاص، وتوفنا في جواره، ومن علينا بحرمته الخلاصة، اللهم اجمعنا بحرمة سائر المساجد في مساجدنا آمنين، يا جميع كل فريق، لنا فيها العبور على الصراط كلمح البصر أو كالبرق البريق، Subhan rabbike rabbil azzete amma yasifun ve selamun ala murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin